يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك قرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى رَهْوًا فِي الْآخِرَةِ في أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلَا فَإِنَّ كَذُلَّ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثبتنا لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا